ثم بلغ 40 سنه قال ربي اوزعني قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك وانني من المسلمين اولئك الذين يتقبلون عنهم احسن ما عملوا ويتجاوزون عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه ا فلك ما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أثا طير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إن هم كانوا خاسرين ولكل درجه من ما عملوا ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ